111. ويشرك بربنا أحدا 112. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 113. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 114. وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن 116. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 117. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ 119. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 110. وأنا لا ندري أشر عريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 111. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا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 114. ومن المسلمون ومن أَسْلَمَ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 115. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حقبا 116. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا 117. لنفتنهم فيه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 إِلَّا إلا مِنَ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 110. حتى إذا رأوا ما مَنْ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 111. قل إن أدري أقريب 111. ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 112. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا